فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الدرسة أنه كان جمع قصر بكيد أجر مالد أعطي لك الكوك بيت بالعمل السليماني دوام بكيد دوامكات بست رجلا مال بيتوا درج لا دوام بالا درست إن شاء الله فلما كجود لبان جيمز جودوا ديبتي وجماعات بالجهة لسر ويك الشوي بست حوض بتعبتي خير تربي لدرجة عالية براك من أجر بتعبت لدست النشة شو تاك كان شو تاك كاني كان ليلة القدر لتك التمسوها في الوترى پیامبری خواهی سالشون دو فرم میله شوی تاکان ده شوی تاکان بیست و اما قبلش صد لا صد بیست و پانزده اکید بخوا مله و زور جاریش آورش تا اندازه بیرون زور جاری هی تماشا داد که این رمضان با من در دکه روزه گمان لخوار دعا که وقتی آویت تو تاکان دنگی تو می جد بود دیگه اشته بود اکی باشتر وعده تاک وجود بیابید تاک تو عبادت کی به به فرق شكونا زاني كامي دعائد تاج دبكة كامي جدة به. ابن القيم رحمة خوالي بيت. سيك أمر الخال مو زوج وأنا. دفرم أي أجر. نكلا درج دا يا غماري خوالي صلاة والسلام نكفر مو باي لدرج دا. لدش ودالشوق ليلة القدر. والله فرمو باي. لصالك دا ليلة القدر الشوق كحرصة مصالكة درجائي سالكة. او شو نوش و عبادة تم ذكرت بوچي چونك خيري ليلة القدر زور گو رأيه من كرد كراوة و كم كراوة و بو شو قرز بير اثر شانم نوالا قرز نابه إن شاء الله خواهرمت درمان بيت اگر كسي نتوان بهستان و نوش بكات بدانشت نو نوش بكات اجره كيوك و اوك سوايا كنوش بحستان ودكات صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمي. بيومرد فرمي علي عليه او کسيك به دانش اجري او كسيك. أما أجر عذري نبي بوتي عذركي نات او ان شاء الله همان اجري ها او کسيك سجده عبادت بو بعد نه گه توبهت کری بیر اجنتو خای گورا له هم گونهت خورده بیت و نه چیه جهنم ان شاء الله ابدن لدوی وفاتی پی عمر علیه الصلاه والسلام صحابه کان چون بولای امام عمر رزا غوړی له به او دیعاین بابکد بو باران بعدین ایش چو بولای عباس امام پی علیه الصلاه والسلام ایش قبرکای کرد به وسیله آیا صحیحه او بشی اخیری زیاده و رازنیه نخير عمر رزه خوجوري لي بي فرموي عباس اي مامي پیغمبر بي قال صلي الله عليه السلام ايما دا وا مال پیغمبر ذكر پیغمبر دعاي ذكر له دنيا له جيان دا پیغمبري خواله زندو بول جيان دا بو پیغمبري خوان نوجه باراني بودا كردينو دعاي بودا كردين استا او نه ما داوالو ناكين داوالو ناكين داوالتو دگين دي هسته دعامان بوکا فعلن عباس رزه لي بي بو كردن جا اگر عمر رضا خواهی جبریل بی دارویی لپی یعقوب کرد بعد چی پیوستی با عباس ذکر بی لعباس بلبلا عباس بومان دارویی لپی یعقوب که ایکسر بخوی عمر دارویی لپی یعقوب دکاو طاق ک دارو کردند مردود روز بواه بود ل ای عباس بومان دارویی چی بکه لپی یعقوب که ایبو بخوی دارویی لپی یعقوب نکالی صلا الله حادیث کم شوازنی اوی آخر زیادی برای کانه خوصلالله و سلم محمد معلق آله و صحبی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم